بسم الله الرحمن الرحيم أليس Oh, <laughs> man. ไปแล้วครับ <laughs> <laughs> I'm just Don't <laughs> <laughs> What we mm -hmm. Oh, na na. Amen mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah Sinus saifa ta nasubi باد باد باد باد باد باد باد باد باد باد موسیقی نجحوا من لا يذعوا ولا تخلذوا تتشابك ألا أستغرم الله ألا هل يستغي الأعمى والبصير Thank you.